بوك تو ديودة اسمت ديفيني تسعة وعشرون, تسعة وعشرون. في المطعم واحد في المطعم واحد بيشيز جالدين شير بريفز هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطعام بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ Es laprāt vēlētos alu. Minfodlik, wehed bira. fodlak wehed bira. Es laprāt vēlētos minerālu. Minfodlik, wehed mija, mahadania. Minfodlik, wehed mai, mahadania. Es laprāt vēlētos apelsīnu sulu. Min fadlik, واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه, فضلك واحد, قهوة. فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب مع سكر من فضلك مع سكر من فضلك من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي اس من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع فضلك واحد شاي حليب فضلك واحد شاي مع, واحد شاي مع هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر؟ ڤايومس هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ ڤايومس هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ Man nau dakšiñas. Jinqasuni šouka. Jinqasuni šouka. Man nau naža. Jinqasuni sikin. Jinqasuni